فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعلم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوت المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مفطعين عن اليمين وعن الشمال عزين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 فَلَرْهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُفْضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ كَأَنَّهُمْ ذِلاَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا